صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى ناراً ذات لهب وامرأته حَمَّالَةَ الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العظيم